إن المحبة للوصي فريضة إن المحبة للوصي فريضة اعني أمير المؤمنين عن أمير المؤمنين عليا قد كلف الله قد كلف الله البرية كلها واختاره للمؤمنين وليا قد اكمل الدين يوم الغدير حيث الجراب صار به قد اكمل الدين يوم الغدير حيث الجراب صار يوم الغدير علي علي قال علي الغدير القدير إله الكون في الاي المبين اليوم اكملت لكم يا ناس ديني علي قال إله الكون في الاي المبين اليوم اكملت لكم يا ناس ديني علي. حق يقيني اخل اميني اخل اميني حق, حق, حق يقيني يا يوم الغديري حيدر الكرار صار علي علي علي علي اليوم تمت نعمة بعد الرضايا وابتمل الإسلام في آخر آية اليوم تمت نعمة بعد الرضايا وتمت الإسلام في آخر آية علي أضرب الهدايا علي النور نور الولاية علي الهدايا يوم الغدير يوم الغدير صار يوم الغدير علي يوم الغدير علي يوم الغدير يوم الغدير صافحك القرآن ويهديك اكتمالا علي وارتفعت كفك في كف الرسالة علي صافحك القرآن يهديك اكتمالا علي وارتفعت كفك في كف الرسالة علي سيف البسالة علي صوت العدالة, علي العدالة, علي العدالة علي البسالة سيف البسالة وضع الدين يوم الغديري حيث المكرر صالامي علي وقف من الدين يوم الغديري يوم الغديري علي صالامي علي صالامي علي يوم الغديري اخاك طه اليوم دون الكائنات واختصك الله بنسل من اباتي اليوم دون الله من أباتي خير الهداث عين الحيات عين خير الاباتي امل الدين يوم يوم الغدير يوم الغدير صار أميري يوم الغدير يوم الغدير أمير أمير الغدير علي صارني علي صارني علي يوم الغدير على رسول الله إذا درك حول من كنت مولاه فهذا اليوم مولاه وعلى رسول الله إذا درك حول من كنت مولاه فهذا اليوم مولاه بالدين الدين أولى فعلًا وقولا فعلًا أولى علي حيدر الكرار صار الاميري مكتملكين يوم الغدير يوم الغديري صار الاميري صار الاميري علي صار الاميري علي صار الاميري